ko mm. حبيب صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد أن يتخذ وسيلة لنداء الناس للصلاة تشاور مع أصحابه فأخبره بعض الصحابة برؤيا رآها رأى أحدا يؤذن بهذا الأذان فأقره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأذان قيمة عظيمة جدا في ديننا وهو شعار للإسلام في بلاد الإسلام الله سبحانه وتعالى أثنى على المؤذنين قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤدنون أطول أعناقا يوم القيامة وكف المؤدن منزلة أنه نائب عن الله سبحانه وتعالى في نداء عباده إلى حضرته وإلى بابه جل جلاله النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بعظمة الأمر وهو أن ينبغي للإنسان أن يتسابق إليه قال لو يعلم الناس ما في الصف الأول والنداء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه ينبغي للناس أن يتسابقوا ويتسارعوا على فضيلة الأذان والأذان أخبرنا المصطفى أن من أذن فما من شيء يسمعه من إنس أو جن أو أي شيء حجر أو مدر إلا يشهد له يوم القيامة لذلك الإنسان قال ينبغي أن يؤذن في بيته إذا لم يسمع الأذان إذا كان في الصحراء يؤذن حتى يكون حائزاً لفضيلة الأذان العظيمة التي مدح الله سبحانه وتعالى أصحابها أهم الآداب التي ينبغي أن تكون في المؤذن أن يكون تقياً خيراً أن يكون أميناً وكذلك أن يستقبل القبلة ويتطهر في حال الأدان وفي الأدان نفسه يسن أن يكون صيطا وأن يرفع صوته بالأدان وان يكون في مكان مرتفع وتغني اليوم عن ذلك السماعات وأن يضع إصبعيه في أذنيه وقت, وقت الأدان ويؤذن بالصيغة المعروفة المشهورة الله أكبر الله أكبر إلى آخره ويسن كذلك ان يلتفت في الحي... في قوله حي على الصلاه حي على الفلاح يلتفت يمينا ويلتفت شمالا ويسن له الترجيع الترجيع عندما ينتهي من التكبيرتين الاولى يتشهد في نفسه اشهد ان لا اله الله مرتين اشهد ان محمد رسول الله مرتين ثم بعد ذلك يعلنها بصوت مرتفع فيكون قد قالها اربع مرات وفي صلاة الفجر يسن التثويب بان يقول الصلاة خير من النوم الصلاه خير من النوم هذه السنن المهمه التي تكون في ذات الاذان ويسن أن يكون المؤذن هو الذي يقيم وفي الاذان يمد صوته وفي الاقامه يحضره ان ياتي بالاقامه سريعا اما بالنسبه للنساء فالمرأة يمكنها أن تجيم في محضر النساء دون الرجال ولكن لا يسن للمرأة أن تؤذن أبدا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا سمع النداء تقول السيدة عائشة كان بيننا يضاحكنا ويباسطنا حتى إذا حضرت الصلاة يعني سمع النداء فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه أي أنه يترك جميع أشغاله ويتهيأ ويستعد للصلاة فإذا سمعنا المؤذن ينبغي أن نتهيأ ونستعد للصلاة ونترك أي شغل نحن فيه في كلام أو مكتب أو عمل أو حتى تلاوة القرآن ينبغي أن نقطع كل شيء لأن هذا هو نداء الله سبحانه وتعالى على لسان هذا النائب عن الله وهو المؤذن ثم يسن أن نقول مثل ما يقول المؤدن فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من قال مثل ما يقول المؤدن من قلبه دخل الجنة وفي رواية حلت له شفاعة ويسن مع الترداد وراء المؤدن ان نقول عند قوله اشهد ان محمدا رسول الله نقول وانا اشهد ان محمدا رسول الله رضيت بالله رببا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي وكذلك عند قوله حي على الصلاه حي على الفلاح نقول لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم فاذا كان في في اذان الفجر قال الصلاه خير من النوم نقول صدقت وبررت بالحق نطق فبعد الاذان يسن أن نصلي على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم ندعو بالدعاء الذي طلبه منا بأن نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعان ثم ندعو بعد ذلك بما نشأ فإن من دعى بهذا الدعاء أكرمه الله سبحانه وتعالى ببشارة رسول الله أن حلت عليه شفاعتي فهذه وسيله بالدعاء لل... بالوسيله للرسول أن نحوز شفاعته يوم القيامه أخبرنا الحبيب أن الدعاء بعد بين الأذان والإقامة لا يرد فهو من أهم الأوقات التي يستغلها المؤمن للتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في علاه أخبر صلى الله عليه وسلم أن الشيطان إذا سمع الأذان ولا وله ضراط يعني أنه يهرب هروب من الأذان لأنه يحربه ويلدعه فالأذان نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى علينا عندما يسمع الإنسان الأذان يتردد في أرجاء الفضاء من منائر المسلمين يشعر بالراحة والطمأنينة ويندفع عنه كثير من البلاء فالأذان مرتبط بشعائر الإسلام مرتبط بأعظم شعيرة في الإسلام مرتبط بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حبذ لو ان نستشعر عندما نسمع الاذان كيف كان حبيبنا عندما يسمع الاذان يقبل على الله سبحانه وتعالى حتى يكون اتصالنا باقبالنا على الصلاه مثل اقبال رب رسول الله الله عليه واله وصحبه وسلم فنكون متحققين باحسن الاتباع في أفضل الأعمال بأفضل الخلق وهو صلى الله عليه وسلم فنكون في جمة معنى قول الله قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله